تنقوا القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من سك ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الابعان فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشروا المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم فالجعائر الله لكم فيها خير فالقر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 ان الله لا يحب كل خوان كفور